نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نعوذ بكلمات الله التامات من عرضه وعقابه وشر عباده ومنها مزاك الشياطين وأن يحضرون نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزه النذر ولا تاجر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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ففتحنا وعلى الله توكلنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين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 الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكاء وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لك الحمد وإليك المستكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نبرع من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك فلا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واشكنا من يده الشريفه شربة لا نظمأ بعدها ابدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وعلمنا ما لم نكن نعلم وزفنا علما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 إنك على صراط مستقيم فهدنا صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا همنا الا فرجته ولا همنا الا فرجته ولا همنا الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا غائبا الا سالمنا الى اهله رجعته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره إلا يحسرتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد فلما انجاهم إذا هم يبغون في الأرض لغير الحق فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. دعوا اللهم خلصنا له الدين لأن من هذه لنكوننا من الشاكرين. هذا حالهم في الكربة والشدة. لكن بعد أن مرت كربهم وشدتهم فلما انجاهم جاءت كلمة إذا زي ما قلنا نسميها إذا الايه يعني يعني لم يطيقوا صبر مجرد ما تحقات لهم من سعوا في الأرض بالإفساد والبغي والعياذ بالله إذاهم يبغون يعني مجرد ما انتهت القربة وجه وجه المجتمع والأرض بالبغي والفساد إذاهم يبغونه والبغي معناها تجاوز الحد في بالإفساد يقال بغى الجرح الجرح إذا بغى معناها تجاوز الحد في الفساد يعني زاد في الفساد كذلك يقال امرأة البغي البغي التي لا تقنع بزوجها وتنظر إلى غيره والعياذ بالله فالبغي هو ما تجاوز الحد في الفساد والإجساد وقال يبغون في الأرض يعني أي بقعه يتمر بها أقدامهم ولا يجب الله يحل فيها الفساد يفسدون في أي مكان يعني يمضون فيه او يمرون به اذن بغيهم لا يقف عند حد ولا يجب الله وبعدين يبغون في الأرض بغير الحق فهو في بغي بالحق لا ما فيش باغي للحق إنما فيه رديو رديو للبغي رد للباغي رد للباغي ولذلك في سورة الشوره لما تلاقي سوره الشورى يقول ايه والذين إذا أصابهم الباغي هم ينتصرون هذا الذي ينتصر ينتصر لنفسه بعد أن يتعرض للباغي ده إنسان معتدل سوي لا يلام عليه انما يلج غير الحق لبيان قبح تطرفهم لأن يبغون لا هدف لهم الا أن يفسدوا ويعتدوا كان البغي هو الغايه الاولى والاخيره بالنسبه لهم ثم بقيه الايه هي يا ايها الناس يا أيها الناس اولا نداء كأنه للبعيد رغم أن الكلام عن فريق من الناس فريق من الناس لما كانوا في كربة دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق لك ممكن يعمر الكلام في غير القرآن إنما بغيكم على انفسكم لما يا ايها الناس بيسموه اسلوب الالتفات كانه كأنه لا يأبه بهم لهؤلاء لا يستحقون أن يطالبوا جين عمل يا حسن؟ عم قلت ما انت؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شغل الشيطان له واحد يعمل كده واحد يعمل كده واحد يعمل كده بس مش, مش معقول كده يعني الكلام اللي بقوله انا عارفه انه شيء ماسك ماسك خبيث لانه لغه واللغه ما حدش بيعرف عنها حاجه وحاجه يقرا عنها حاجه خالص لا في الدروس ولا غير الدروس حتى في المدارس حتى في كل الدار العلوم حاش بينتبه هذا الكلام لكن انا بحس ان احيانك بيحيد فما تتضيعش على النفقه اللي انت تركز معايا يقول اسلوب الالتفات بعد ما كان يتكلم عن ناس جريبين طريق و... من الناس جريبين وركبوا البحر وكذا ودعوا الله بل يا أيها الناس ال... الالتفات الخطاب كأنه يتكلم ناس بعيده خالص وباسلوب بي... يا أيها كانه ينادي البعيد هذا الالتفات يدلك على أن هؤلاء لا يستحقون أن يهتم بهم ولا يخاطبون ثم أن هذه الظاهرة قد توجد في أي مكان في أي زمان يحتاج إلى الأمر إلى نداء لكل الناس الذين قد يتأتى منهم أو معهم أو فيهم هذا الأمر يا أيها الناس خطاب لكل الناس لكل من يتأتى منه البغض أو يخطر على باله ممكن يعمل هذا التصرف بغي في الأرض فسادة يا أيها الناس تحذير لكل الناس إنما بغيكم على أنفسكم الذي يتجاوز الحد في الإفساد والتجاوز الحد في الاعتداء على الغير سيعود عليه بغيه يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أولا لان البغي والأسيان والفجور والاعتداء لن يضر الله شيئا إذا كان هيضر فريق من الناس هذا البغي والاعتداء هيضر فريق من الناس فترة معينة لكن لا يدوم البغي والإضرار المترتب على هذا البغي الأكبر والابقى والأدوى سيكون على صاحبه الشيخ رشيد الله عليه رحمة الله يقول ان البغي يعود على صاحبه بالأذى والضر هذه سنة من سنن الله في كونه يعني الله سبحانه وتعالى اقتضل حكمته ومن سننه في هذا الكون ان البغي يعود على الباغي نفسه من حيث لا يدري كيف قلنا في المكر ان الذي يمكر يعود مكره عليه وما يمكرون إلا لأنفسهم البغي كذلك قال لك لأن البغي غير مقبول من أي ناس كل الناس يكرهون الاعتداء والتجاوز كل الناس يكرهون فالذي يتعرض لهذا البغي سيكره البغي والذي يحب الفضيله والحق ويكره البغي حتى وان لم يتعرض له فيكره الباغي إذ الباغي لما بيبغي بغى على فريق من الناس هؤلاء سيكرهونه ويبغضونه ويكيدون له ويتمنون زواله بأقرب فرصه باي وسيله وبقيه الفضلاء من المجتمع الذين يكرهون البغي حتى وان لم يقع عليهم فيقضون هذا الباغي ويتمنون زواله باي وسيله وانا اقرا الكلمات اللي قالها رشيد الرضا عليه رحمه الله وذكر ادله من السنه على ان البغي يعود على صاحبه هو ذكرها تحت عنوان ان البغي يعني يعود على صاحبه وانها سنه من سنن الله الاجتماعية الموجودة في المجتمع زي الظلم ما حدش يحب الظلم في الدنيا خالص هو البغي ونعمل الظلم تجاوز الحد في الافساد والاعتداء والافتراء والاستعلاء والعياذ بالله يقول الشيخ جلت الايه على أن البغي يجازى به أصحابه في الدنيا قبل الآخرة ثم بعد ذلك يجاوزون عليه في الآخرة بقول الله تعالى ثم إلينا مرجعكم أما في الدنيا فهناك من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والترمذي والطبراني وابن والحاكم والحاكم ابي بكر قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ما من ذنب يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم البغي عقوبته في الدنيا وعن علي رضي الله عنه قال احذروا البغي فإنه ليس من عقوبة هي أحضر من عقوبة اللغي. ترمذي وابن ماجع عن عائشة أسرع الخير ثوابا البر وصلت وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم البخاري في الأدب عن ابن عباس موقوفا لو بغى جبل على جبل لدك لا لو بغى جبل على جبل لدك الباغي أي الله لا يقبل البغي حتى وإن صدر من جماد هذا يعني تصوير لقبح البغي وأنه أن الباغي لا بقاء له وإن كان جبلا سيدك فراغ المردويه مر موقوفا ومرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والموقوف عن ابن عباس الأصح رجاء ابن مردوآيه عيدنا أبو نعيم والخطيط في التاريخ والدلمي في الفردوس عن أنس قال صلى الله عليه وسلم ثلاث رواجع على أهلها ثلاث رواجع على أهلها المكر والنفس والبغي ثم تلا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فالبغي يرجع لمن لصاحبه وقرا قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء الا لاهله اذن رجع الى اهله وقرا قوله تعالى فمن نكث فانما ينكث على على نفسه نكث العهد معناها ناقض العهد اذن البغي والمكر والنكث يعود على صاحبه والمراد بالعهود العهود مع الله أو مع الناس روى الحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي بكر قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبغي ولا تك باغيا ولا تكن باغيا فإن الله يقول إنما بغيكم على أنفسكم إذن كما يقول الشيء البغي بسنن الله الكونية في النفوس وفي المجتمعات يعود على صاحبه لان البغي من اخف انواع الظلم وانه يعود الى صاحبه بحسب السنن الطبيعيه والاجتماعيه لانه اولا يسبب العداوه والبغضاء ويوقد نار الفتن والثورات يوخذ نار الفتن والثورات ثانيا الذي يتعرض للبغي يصير عدوا وكذلك الذي يكره البغي من فضلاء البشر وان لم يقع عليه فيعادي هذا الباغي والعداوة في حد ذاتها لو من العقوبة يعني إنسان لو مجاله إنسان لو له له ألف خل حل ألف واحد يحبوه واحد يعاديه اللي يعديه دي عمله يعمله جلف في حياته كلها يعني إذا كان عدو ون من ألف واحد يحبه هذا العدو ولا لا لا لا يجعلك تستريح ولا تستقر في حياتك ولا يجزي الله فبيقول العداوة في حد باتها ظهرت وامتلعت به القلوب فهو نوع من العقوبة وقد تؤدي إلى الرغبة في الانتقام والتخلص من الباغي ولو بغتيال هو تقول كذا راجل. الرغبة في الانتقام وحب التخلص من الباغي ولو بغتيال يقول العداوة أيضا سبيل للتفكك تتفك المجتمع ما في فريق باغي وفريق يكرهه يبقى المجتمع اصبح منقسم الى شقين شق بيعتدي وشق يكرهه هذا التفكك اثاره على المجتمع أخطر يطمع الاعداء في هذا المجتمع يعني الامه اللي يظهر فيها الباغي تظهر فيها العداوه يظهر فيها التفكك يطمع فيها الاعداء فيحتلون أرضها والبلاد والعباد ودي عقوبة من العقوبات لأن الدول فيها باغي برضه، إذا كان فيه مجتمع فيه أفراد يبغون بعضهم على بعض فيه دول قاعدة كده وأمم تحب تبغي على غيرها فتتربص لما تلاقي أمة مدمرة ولا مفككة تتربص بها الدوائر عشان تبغي عليها ودي عقوبة اشد بعقوبة تفكك في الداخل وعداوه وبغضاء ثم عقوبه بتعرض هذه المجتمعات لمن يعتدي عليها من غيرها من الامم وبالتالي اطماع الاعداء في الاستيلاء على البلاد ومقدرات وقال وعقوبه المجتمعات والامم من هذا النوع حتما يكون في الدنيا فضلا عما يكون لهم من العقوبه في الاخره يعني اعتداء الـ الـ الأمم على بعض بعضها على بعض فيه في الدنيا لا شك ثم سأل سؤالا عليه رحمة الله كلام ده زي ما قلنا رشيد ده كتب الكلام ده من السنة سأل سؤاله وقال إذا قلت ان البغي يترتب عليه هذه الآثار فلماذا نرى أوروبة ويكتب الى البتاء أوروبة ومن فيها من الأمم فيها بغي لكن لا نرى فيها أثار هذا البغي وسأل سؤال يقول بأى الغرب واوروبا ومن فيها يكثر فيها البغي لكنهم لا يتعرضون لوبال بغيهم او لا نرى لا نرى أنهم يتعرضون لوبال هذا البغي إما بينهم بل ربما يعود وبالوا هذا البغي على بلاد المشرق من بلاد العرب والاسلام هو بيقول كده في سؤال نفسه يعني اما عندهم بغي فين بينهم من بعض يبغوا بعضهم على بعض لكن احنا مش شايفين اثر هذا البغي بل بيترتب البغي علينا على العرب وعلى المسلمين فلماذا وبيجاوبه عن رجل له باع طويل في علوم الاجتماع مع علوم الشرع عليه رحمة الله فأجاب قال هؤلاء القوم لهم أوروبا والغرب هم في وبال لكن لا يظهرون ذلك هم في نحن وتنزل بهم الصائب والشدائد لكنهم لا يظهر عليهم ذلك بل يخفونه وأيضا يتصرفون بما لا يضرهم في أنفسهم بمعنى يظهر فيهم البلاء من الأمراض الخطيرة والعياذ بالله وهم يتصرفون ويعالجون ذلك بالحكمة كيف جالة يعني يجمعون افكارهم ويجمعون علومها علماءهم ويواجهون الأزمات فلا يظهر أثرها على الأقل أمام أعيننا كعرب وكمسلمين ثانيا يبتلون في أموالهم في جوائح ونكبات وده حتى موجود لحد النهاردة مرة اعاصير ومرة رياح وملة ومرة سيول ومرة فيضانات ومرة براكين ومرة يبتلون بهذا بهذا لكنهم يستعيدون عن ذلك ثم يجبون خسار كثيرة يسرح حاجات كثيرة في أموالهم في زراعاتهم وفي ممتلكاتهم. لكن يستعيدون بذلك في أنهم يعتدون على الدول الضعيفه ليعوضوا ما ضاع منها يعني النكبات يدمر الزراعات فيعمل ايه يعني يروح للدول اللي فيها انتاج ويعتدي عليها ياخد انتاج وهنشوف بعض التحايل اللي بيحصل منهم ايضا وايضا هم يتفننون في اخفاء نكباتهم يعني احنا لما تحصل مثلا سيول في, في قرى في قريه من محافظه المحافظات في الصعيد يعني تهدم عشرين ثلاثين بيت نبعد اسبوعين ثلاثه نقول البيوت تهدمت العمل ثم يحصل الاعاصير ويدمر خمسمائه فدان فدال ويتقال خبر واحد انتهى الموضوع لا يتكلمون عنه بس يبتدي يفكروا يعوضوه ازاي يعوضوه ازاي يميل على مين على الدول الايه الميته الميت اللي ناس يعني الاصحابها ميتين يميلون عليهم فياخذون من منتجاتهم او يعني يغرونهم بطريقه أو بخرى هنعرفها ان شاء الله ثانيا يتفننوا في اخفاء النكبه عشان ما حدش يعرف عنهم حاجه في نفس الوقت يعملوا مؤتمرات واجتماعات اجتماعات فين بينهم بعض كيف يواجهون هذه النكبه ثالثا ينجحون ظاهرا في إدارة أزماتهم بالمؤتمرات والمفاوضات اجتماعات وعلماء ويجتمعوا وكيف نواجه هذا الأمر ولا يظهرون ذلك ويجعلنا اخبار عليه خالص سبحان الله ثم يحتالون في استغلال ثروات العالم الضعيف والبلاد الضعيفه واستغلال القوى العامله بها بمعنى يبتدي هو يظهر انه عاوز يقدم خدمات للدول الضعيفه عاوز يقدم معونه هو ما حاولش حاله انه عند بلدك الخراب، لكن يقول لك انه عاوز يقدم معونه عاوز تقدم معونه ايه يقول لك معونه عسكريه معونه اجتماعيه معونه في الاسكان معونه في التعليم يديها معونه هو بيعي عاوز يعمل معونه المعونه دي يعملها ايه يجيب لك منتجات صناعيه من عنده يجيب لك خبراء من عنده وشغل فيها ناس من عندك انت ظاهرا هو أداك حاجه لكن هو ما ادكش فلوس ما يديش فلوس يدي يدي خبره يدي سلاح يدي مش عارف معدات يدي حاجه من منتجاته هو اللي كده اللي عنده عشان يعوض الخساره اللي حصلت عندي في حاجه معينه يبيع منتجات من الصناعات اللي عنده الراكده ويوديها يحولها على البلاد الضعيفه في افريقيا في اسيا في شرق الشرق اي مكان بحيث يديه هو يدي يدي صفقه ظاهر ادا صفقه ويأخذ مقابلها يأخذ مقابلها منتجات من عند العرب يأخذ بترول يأخذ مش عارف ايه ياخد كذا هذا في ظاهر ادى معونه في نفس الوقت هو عمل رواج لمصانع وشركات عنده ويقول لك يحتالون في استغلال ثروات العالم الضعيف بل واستغلال القوى العاملة ويوهمون بمساعدات تعود في الحقيقة إليهم لأنه هو بيجيب خبراء من عنده يديهم رواتب مضاعفة على حساب المشروع اللي عمل معونه في أفريق ولا أفريق ولا في البلاد اللي اللي للمنهج أهل يعني ثالثا قال لك إن هذه المعونات التي يقدمونها فيها السم الناقع لان يجيب خبراء يشغلهم جواسيس يعمل لك بحث اجتماعي في خمسين قرية في المحافظة اللي يقفدوا جمهورية تشعر بمئة خمسين قرية على خمس خمسين ألف أسرة وفي نفس الوقت بياخد أخبار عنه كنت بزرية بحث جماع على خمسين الف اسره هو بياخذ اخبار ويتجسس على احوال الناس والبلاد ويعرف المداخل والمخارج والاركان القرى والاسر وياخذها معلومات جاهزه مصوره ويحتفظ بها لاستغلالها عند الضروره يبقى هذه المشروع اللي يقدمها معول استغلها للجاسوسيه استغلها ايه لاستعمالي والعياذ بالله بل يروج لسلع يروجون لسلعهم الى حد الاغراق يعني ينزل سلع عندك ويعملها ايه نوع ترويج لنفسه خاصه ما كان مستغنى عنه او بائرا عنده او حر استخدامه في بلاده <تصفيق> ما احيانا وظلنا عشرين ثلاثين سنه نستخدم السفين وهو محرم في امريكا يستخدمه بذاته ويقول لك حراس ممنوع عندي يستخدمها ف عندي مصانع شغاله وعندي مخزون يمشي يبيع بسعر رخيص للبلاد للبلاد اللي... فيبقى يبقى, يبقى هو حاجه حرمت عنده عنده ويبيعها عمل دخل عوض للمصائب اللي بتحصل عنه اذا غدرهم ومكرهم والعياذ بالله لا ينتهي كذلك في معداتهم المعدات اللي هي لم تستخدم عندهم او لا تستخدم او لا تصلح ايا كان المعدات من زي ما قلنا الابره للثروه حاجه لا تستخدم عندهم يبيعونها ويروجون لها في البلاد الضعيفه التي لا تتنبه لمكرهم وغدرهم واخطر من ذلك انهم يعني عشان يغطوا الجوائح التي تنزل بهم بيعمل اغراق وأخداق على الدول الضعيفة ويستفيد أكثر من كل ذلك استكباع الدول الضعيفة ولا يقول كده يعني استكباع الدول الضعيفة يعني إيه يعني كلك يبقى تباحهم مدام أنا هديك ظاهر أنا بديه يبقى أن أصبح تبعي مدام بيجي تبعي يبقى في الكلمة لا يتحرك إلا بإذنك ولا يفعل شيء إلا بإذنك ولا حتى لا يا سبحان الله لو عاوز يحفر بير عشان يزرع من يزرع شيء الا إلا بإذن باذن بإذن الدولة التي استتبعته واستعبدته ولا يازد بالله وقال أنهم يقضعون هذه الدول إما بإصلاع زعاماتها وقيادتها او باخضاع أموالها واقتصادها ومقدراتها يعني الأعداء لغرب اوروبا هو راجل يقول كده يعني يستدعون هذه الدول الضعيفه اما باستقطاب زعاماتها زي مجالك ايه يا عم الخدمه يديك ايه يديك دورات تدريبيه للقيادات في المجال الزراعي في المجال الصناعي في المجال الافكاري في المجال يعلمهم يدربهم ظاهر انا بيخدمك لك حاجة دوره مجانيه لكن ياخذهم هناك يتمم من افكارهم ويرجحملك ايه مشوهين بافكارهم وتصوراتهم والعياذ بالله اما باخضاع الزعامات والقيادات في بلادنا او اقتصاديا بالسيطره على اقتصاد البلاد واموالها والترويج لسلعهم او بتدريبات مشبوهه تمرين ديك تمريناتي مرلك الناس اللي عندك وإيه و تكون تم... منح دراسية وهميه زي ما كان زمان قال لك معروف كده الدول الشرقية كانت تعمل منح دراسية و يقول لك أجفة, درا... أجفة, أجفة أجفة شهادات تؤخذ من الدول الشرقية أوروبا الشرقية في روسيا اربع سنين يجي الدكتورة و خلاصة مش مهم يطبقها و يمنح و أخذ الدكتورة و يجي ما يفهمش حاجة مش مهم و سهم ولا فهم و يضر مين اضر نفسي ضر اهلي دايره على بيت ابوها زي ما قاعد يبقى منح دراسيه ومفهومه ويقول لك خلاص اهو اللي خد دكتوراه خمسونيت دكتوراه في السنه الزلتوميت مجستير ولا مش عارف بحث اقتداعي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا يبقى في ظاهره عم بيخدم لكن هو بينتفع واستفيد ولا يرزق الله ثم بالاضافه الى كل ذلك الاحساس النفسي لشعوب الدول الضعيفه انها انها محتاجه لهذه الدول يديك احساس نفسي ان انا بديلك ان انا اديك انا ممكن اخدمك انا ممكن اا يعني اا اا بمستوى المعيشي عندك المستوى الصناعي المستوى الزراعي هذا الاحساس نفسي بيعمل احباط نفسي لجماهير هذه الدول المستضعفه وهي تبعيه نفسيه مهلكه بمعنى ان الناس لم تشعر ان اللي اللي اليهود احسن مننا ولا الاوروبا احسن مننا والكلام ده وده مجرد الاحساس ده حد ذاته يحطم يحطم يحطم نحس ان احنا المستورد احسن والمستورد انضف والمستورد اغلى ساع فيه اقوى هو لا ما عيش في العمر كده اقول الحاجه المستورده احسن واقوى وانجح ونجيب ماذا احساس بيعمل لي احباط احباط احباط معناه ده لا شيء وده هو ده المقصود يبقى التدمير النفسي مقصود ولا ياج بالله اقول لك يعني هم لا يظهر عندهم أثر هذا هذه الجوائح لكنها مع بقاء الزمن إلى زوال ده خلاص كلامي يعني إن الـ الـ الـ الاعاجم والغرب فيهم جوائح وفيهم نكبات لكن لا تظهر على الأثر على المدى القريب لكن لا بد أن يظهر أثرها على المدى البعيد ولا يحتاج الأمر إلا تنبه العرب والمسلمين إلى سيد هؤلاء ومكرهم بالكلام الراجل من مئة سنه رحمه الله رحمه نواسع لو قلت طبعاً بشيء من التوضيح والتفصيل ورحمه الله ورحمة نواسع <تصفيق> <تصفيق> قد يكون استدراج ويبص على الأثر الاجتماعي الأثر الاجتماعي وبين ان البغي له مردود سلبي على صاحبه الامم الغرب تبغي ومش شايفين عليها مردود سلبي قال لك مع الزمن هيظهر لكن هم بيعالجوه بيعالجوه بالبغي على غيرهم بيعالجوه بطريقه يعني بغي اكثر والعياذ بالله عشان كده مش ظاهر عليهم يعني يبغون على غيرهم من الامم والدول عشان يعالجوا ما عندهم من النكبات وال... إذا هم فيهم اثر البغي السلبي في داخلهم لكنه لا يظهر عليهم لأنهم يعالجونه بالتصرف والبغي على غيرهم من الامم والدول والعياذ بالله انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا يعني ستتمتعون باثر هذا البغي تمتعا قليلا زائلا سواء الأفراد الأفراد الذين يبغون على الناس بغير الحق فيعيش كم سنة ويستمتع كم سنة بما يأخذ من مال او منصب أو جاه أو كلام دايش سنة اثنين عشرة وبعد ذلك متاع الحياة في الدنيا وإذا زالت الدنيا فأنه لم يتمتع لحظة ولذلك اورد شخص ينتهي في تفسيره حديثا. اللهم صل على سيدنا محمد يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة يوم الغمسة في النار فيقال له هل رايت نعيماً قط فيقول والله ما لأيت نعيماً قط بايه قيمة هذا النعيم لا قيمة له ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يغمس غمصة في أنهار الجنة فيسال هل رأيت بؤسا قط يقول والله ما رأيت بؤسا قط إذن بزوال الدنيا الذي تمتع فيها لا يشعر بالنعيم بل فقد هذا النعيم فقدا مؤبدا والذي عاش في البؤس لا يشعر بهذا البؤس طيب ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ولذلك رتب على هذه الايه انما بغيكم على انفسكم لما كان البغي من اجل الدنيا من أجل الاستيلاء على المال او الاستيلاء على الجاه والمنصب او الاستيلاء على أمر من امور الدنيا جاءت الايه التاليه لتقول انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض ذخروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات بقوم يتفكر لأنه لما كان سبب هذا البغي هو حب الاستلاء على أمور الدنيا ومتاعها والذي يبغي او يفسد يفسد في الأرض إنما من أجل الاستمتاع بالدنيا أو من اجل بسبب الافراط في حب الاستمتاع بالدنيا بسبب الافراط في حب الاستمتاع بالدنيا دايما عايز يتمتع بالدنيا ولا يجب الله بيتجاوز الحد في الاثاث والبغي على غيره يريد أن يتمتع بالملذات الدنيا وزينتها فجاء هذا المثل مثلا بريغا يصرف العاقل الذي يقرأ الآية ويسمعها عن الغرور بها والافتتان بسببها إلى حد القصد والاعتدال واجتماع التوسل إلى الدنيا بالبغي والظلم وحب العلو والفتاد في العرض كان الآية عنوانها كده يا من تعقل يا من تعقل إذا كنت تحب أن تتمتع وتتلذذ بالدنيا فلا تقصد ذلك ولا تقصد إلى ذلك إلا بالاعتدال والاقتصاد لأن تجاوز الحد والبغي والافراط في التناعم بالحياة الدنيا لا يدوم ولا ينفع لماذا؟ لأن مثل الحياة الدنيا إنما مات بالحياة الدنيا وقلمت إنما يقول له أداة الحصر القصر إلا ما مثل الحياة الدنيا أي ليس للدنيا مثال إلا كالماء الذي ينزل من السماء ثم يختلط به نبات الأرض كما سنبين يعني الدنيا لا يصور حقيقتها إلا هذا المثال إنما مثل الحياة الدنيا كماعي لا يوضح حقيقة الدنيا إلا هذا المثال مثال إيه كماء أنزلناه من السماء والماء المنزل من السماء لا يد للبشر فيه إذا نزل بقدرة الله والبشر ليس لهم يد فيه لأنه لو كان خرجنا الأرض ربما الإنسان يجد فيه مجهود يخرج الماء بجهده أو بنفقته أو بأحكد نعم ما أنزلناه من السماء فجاء يسيرا محببا سهلا غير مكلف الدنيا تأتي كذلك ثم اختلط به نبات الأرض اختلط به نبات الأرض أو بسببه اختلط بسببه نبات الأرض يعني لما على الأرض نبت من الأرض ما فيها من الخيرات فاخرجت من الثمار والاشجار والزروع كل الاصناف فاختلطت أي امتلأت من كل ما يحتاج اليه الناس والدواء والانعام اختلط به نبات الارض يعني كثر كثر وتعددت اصناف المزروعات والمغروسات والمنتوجات التي تخرج من هذه الأرض مما يأكل الناس والانعام يعني مما يحتاج إليه الناس وده متعدد صنف وثلاثة واربعة وخمسة وربما عشرات والأنعام إذا نزل الماء أنبتت الأرض استزت وربت وأنبتت من كل زوج ذهيج وينتفع الناس من هذا الذي يخرج من الأرض وتنتفع الأنعام والدواب من هذا الذي يخرج من الأرض بعدين حتى إذا أخذت الأرض زخروفها، قالت حتى معناها تمر بمراحل إلى أن تصل إلى مرحلة معينة، من حتى يسموها الغائية. يعني حتى إذا أخذت الأرض زخروفها، يعني مرت مرحلة واثنين وثلاث، وإحنا عارفين النبات بيمر بمراحل ينمو, ينمو يخضر ثم يثمر. أو يزهر ثم يسمع إلى أن تأخذ الأرض زخرفها وأو على أن يجمع ثمرها والناس يؤمنون في تحصيل هذه الثمرة وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها بمعنى اللي خلاص الامل الاعلى على وشك انهم يحصلوا ثمره جهدهم دائما الانسان في اللحظات في الايام الاخيره والساعات الاخيره الزارع يبقى مؤمل انه ايه يجني ثمره جهده بيبقى مرتب امور كمان يعني المحصول يطلع ونبيع ونشتري كذا ونعمل كذا ونسجل كذا وبالج، عمال يرتب امور وكانه قادر عليه وبن اهلها انهم قادرون عليها خلاص المحصول نجح وازهر وأثمر واصبح على وشك ان يجنى الثمر واذا يعني كان هيدنا الثمر يقبل ناخذ جزء ويبيع جزء و ونشدد جزء من اللي علينا ونعمل كذب فلذلك يرتب امور في ذهنه يغلب عليه الامل انه سيحصد ثمره هذا الجهد حتى اذا اخذت الارض زخرفها اخذت الارض زخرفها وزينت وكلمه اخذت الارض زخرفها ذا تشبيه تاني يعني هو مثل الحياه الدنيا بما يخرج من الارض من النبات وده مذكور في اكثر من موقع من القران في سوره الكهف واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان أنزلناه من السماء فاقترض به نبات الارض فاصبح اشي من تذروه الرياح اختصرت الايه بتاعتي سورة سوره الكهف المشوار بما يعني بينها توضيحا حتى اذا اخذت الارض زخروفها يعني تزينت والزخر اساسا الزخروف هو الذهب وما تزين به الناس وتزين به النساء وقال لك إن شبه الأرض كأنها عاقل مخلوق عاقل هو الذي أخذ تزين أخذ الزينه قال بشبه الأرض كأنها امرأة مثلا تزينت أخذت زينتها أي تزينت وتبقى في منتهى الجمال والبهجة أن ينظر عليها الزارع فيستمتع بها من منظرها وعلى أمل أن ياخذ حصيلة ثمرها وزينت حتى إذا أخذ الأرض خروفها أخذت الآرض وزخرفها أخذت الآرض وزخرفها وزينت وزينت برضو تشبيه زي ما قلنا للجمال والبهجة التي تقع على نفس نفس الإنسان حين ينظر إليها وظن أنها أهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا لم يكن في الحسبان ولم يخطر على بالي الزارع لهذه الأرض أن الله دبر شيئا لا, ي... لا يكون في الحسبان لا يخطر على بالي أتهى امرنا ليلا أو نهارا يعني في وقت غير محدد يعني هاجم مفاجئ أفأمن أهل القرى إن أتيهم بياتا وهم نائمون أو امن أهل القرى إن أتيهم دحا وهم يلعبون أفأمر مكر الله فلا يأمر مكر الله إلى القوم فلا يأمن مكر الله إلى القوم الخاسرون فتهى امرنا ليلا أو نهارا أي مفاجئا وفي كل لحظة يعني معناها كده للإنسان لا اطمئن لهذه الدنيا أبدا لأنها عرضة لأن تزول في أي لحظة فجعلناها حصيدا حصيدا يعني كأنها محصودة لم يكن بها زرع كأن لم تغنى بالامس وكأن لم تغنى كأن لم تعمر ولم يبقى فيها عمران لاني اغنى بالمكان يعني اقام بالمكان او عمر المكان فكان لم تغنى بالامس كانه لم يكن فيها حياه ولا بهجه بالامس اصبحت ولا يزدك كان لم يكن كذلك نخص للايات لقوم يتفكرون نفصل الايات لقوم يتفكرون على من يعقل الا يغتر بالدنيا على من لا على من يعقل الا يفتتن بالدنيا على من يعقل الا يطلب الدنيا بالبغي على غيره وبنشر الفساد في البلاد وبين العباد لقوم يتفكرون يستخدمون عقولهم فينتفعون بما يرون من العبر في ارض الله وبين خلق الله نسال الله ان يجعلنا اهلا لذلك اللهم صل, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا كثرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتك ولا مجاهدا إلا نصارك ولا عدوا إلا أهنكت ولا عدوا إلا أهنكت ولا عدوا إلا أهنكت ولا, ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسترتها وقضيتها يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى وعلم وذارك الله وسلم pour les gens qui travaillent et qui sont les gens qui travaillent